ذلكم قونكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله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 وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُولِي أَئِتُونَ كان ذلك في الكتاب مسطوراً وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدن الكافرين عذابا أليما يا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 يَنقُكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا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 إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُ مِن تُنْزِلُ اللَّهُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَارِهِمْ هَلْ لينا ولا ياتون الباس الا قليلا اشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد حداد أشحة على الخير هؤلاء لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً يحسبون الأحزاب ولم يذهبوا وإي يأتي الأحزاب وإي يأتي الأحزاب يودون بادون في الأعراب يسألون يسألون عن أبائكم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 وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتابين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 النبي قل أزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتي عقلا وأسرح الناس راحما كنتم نا الله ورسولا ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنين منك نأجر عظيم يا نساء النبي من يأت من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ve âtedi na lâha rizqan kerima إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِنِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاءَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَزِي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 İnne Müslümanlar ve Müslümanlar, ve Müminler ve والصادقين <سؤال> ve Qanıtlar ve Qanıtlar, ve Sadıklar ve Sadıklar, İmanı ve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 فلما قضى زيد منها وترى زوجنكها على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم إذا قضوا منه وترى وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سُنَّةَ الله في الذين خلوا من قبل وكان أن الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه, ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسنا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتب النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنون واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور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 جَعَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا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 إذا نكحتم المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات بنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم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 وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم إلا إلا ما ملكت يمينك الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن في ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهن ولا نساء ولا ما ملكت ايمانكم واتقوا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله وما ائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما نبينا يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهم نمير جلابيبهن ذلك أدنى أي عرفنا فلا يزين وكان الله غفور رحيم لئلا ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاوئونك فيها إلا لا قليلا ملعونين أينما ثقفو خذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة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 صيروا يوم تقلبو جههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا ساداتنا وكبراءنا وكبراءنا فاضلون السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذي لا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرؤاه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملها